إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار والصابئين من آمن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار والصار مَنْ آمن بالله واليوم الآخر وَعَمِلَ صالحا فلهم أجرهم عند ربهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ هَذَا الَّذِي أَجْرُهُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ كُلُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاكْتُبُوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وأذكروا ما آتيناكم بقوة واذكروا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 فَإِنَّمَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنَّهُ لَهُ مَوَالِي وَرَحْمَتُهُ لَكُم كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ ولقد علمتم الذين فَقُلْ مَا لَهُمْ, لهم كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَقُلْ مَا لَهُمْ كُونُوا فَجَعَهَ كَلَ لِم بَينَ يدَهَا وَماَا خلفَهَا وَمَووعوتَ متكين فجَعَه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن قالوا أتتخذنا هزوا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبيل لنا ماهي قالوا ادعوا لنا ربك يبيل لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ يَكُنُ لَكُمُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا تَسْفَهُنَّ وَلَا بِقْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا ما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 قَالُوا إِنَّهُ يَكُونُ إِنَّ هَذِهِ بَقَرَةٌ فَسَاقُوا إِلَيْهِ عِيرَهُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ